119. وذلك دين القيمة 110. إن الذين كفروا من أهل كتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها 111. أولئك هم شر البرية